كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون فهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون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 ك حكيم عليم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسول منكم يقصون عليكم آياتي؟